لمن يخشى تنزيلا من من خلق الأرض والسماوات أرواح ما نعال العرش استوى على العرش استوى لهم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهم. تارا وينتجن بالقول فانهم ويا الا من الله نقول لا موسى وَذَلَّ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَسَطُوا وَأَنَا خَدَرُتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يوم in <laughs> نكَ عَن مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا سَنَيَفُضِّنُكَ عَن مَن لَا يُؤْمِنُ بِهَا ماتل كبيام منك يا موسى قل هيا قوموا وما فأنقى فإذا هي حية تسع. Hold on. ذهب إلى فرعون. وَجَعَلْي وَذِيرٌ قد أوتيت سؤلك يا موسى